بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع مجلس جديد من مجالس الملخص في أصول الفقه وكنا في اللقاء الماضي انتهينا من الدليل الثالث وهو الإجماع فقد تكلمنا عن القرآن ثم السنة ثم الإجماع وها نحن نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في الدليل الرابع وهو القياس والقياس له مكان في الشريعة حتى قال الإمام أحمد صح عن الإمام أحمد أنه قال لا يستغني أحد عن القياس الإمام أحمد يقول كما ثبت عنه لا يستغني أحد عن القياس ويقول علامه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع وبمقاصد الشرع يقول ابن القيم العلم بالصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم من أجل العلوم لأن أحداث الناس لا تنتهي النوازل لا تنتهي فتحتاج إلى فقيه يعرف صحيح القياس من فاسده ولا يعرف ذلك إلا من كان خبيرا بأسرار التشريع ومقاصده وعلم يا أخي الكريم أن القياس ليس إثبات حكم شرعي القياس ليس إثبات حكم شرعي من غير أصل بل الحكم اصلا موجود والحكم أصلا موجود إلا أنه ليس بظاهر ليس بظاهر. هذا الأمر مثلا يعني هذا الأمر محرم لماذا قياسا على كذا التحريم موجود اصلا في هذا الشيء ولكن غير ظاهر ففائدة الفقيه أو المجتهد اظهار حكم الله عز وجل بواسطة هذا الدليل الذي هو القياس والقياس مرتبة مرتبته من حيث الحجية متأخر عن الكتاب والسنة والإجماع متأخر عن من ناحية الحجية متأخر عن الأخبار الكتاب والسنة باتفاق أهل العلم وذلك لأن النظر متأخر عن النص يعني القياس دليل نظر دليل عقلي أما الكتاب والسنة فهو إيه؟ نص تعريف القياس إذن الفائدة النقطة الأولى في هذا الدرس أهمية هذا الدليل وأهمية دراسة هذا الدليل الإمام أحمد يقول لا يستغني أحد عن القياس لا يستغني فقيه عن القياس وابن القيم يقول والعلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم من أجل العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار التشريع وقلنا أن القياس ليس إنشاء حكم إنما هو إظهار إظهار ماذا؟ إظهار حكم تعريف القياس القياس لغة أي في لغة العرب يطلق على إطلاقين يطلق على إطلاقين الأول يطلق القياس على التقدير من معاني القياس التقدير والتقدير هو معنى التقدير هو أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة معرفتنا للقدر للأمر الآخر للأمر الآخر فمثلا تقول قست السوبة بالزراع بالزراع إذا قدرته إذا قدرت الثوب فأنا عرفته مقاس هذا الثوب وصلت ماذا الزراع فهذا المعنى الأول من معاني القياس التقدير الاطلاق الثاني للقياس يطلق القياس لغة على المساواة على المساواة سواء كانت المساواة حسية أو معنوية كقولنا مثلا قسط الثوب بالثوب أي حازيته به حزيت بين الثوب والثوب وسويت أحدهما بالآخر هذا, هذا يسمى قياس هذا يسمى إيه؟ إيه مساواة حسية او مساواة معنوية كان أقول فلان لا يقاس بفلان فلان لا يقاس بفلان يعني لا يسوي فلان لا أقصد الطول والقصر إنما لا يسوي في الفضل لا يسوي في كذا إذن الحاصل أن القياس من ناحية اللغة يطلق على اطلاقين الاول التقدير عندما اقول انا قست هذا الثوب معني انا قدرت هذا الثوب قست هذا قست هذه هذا قست هذه فقدرت هذه الارض هذا المعنى الاول من معاني القياس التقدير المعنى الثاني المساواه فاقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوي ايه فلان هذا من ناحيه اللغه من ناحية تعريف القياس اصطلاحا ما معنى اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الأصول ومعنى الاصطلاح أيها الإخوة هذه الكلمة تكرر كثيرا يقال الحج لغة واصطلاحا الصلاه لغة واصطلاحا الحديث لغة واصطلاحا فمعنى كلمة اصطلاح أو ما معنى الاصطلاح هو اتفاق جماعة من الناس على تسمية أمر معين بشيء معين اتفاق جماعة من الناس على تسمية أمر معين بشيء معين يعني مثلا قطعة السفنج قطعة السفنج لو دخلت أي مدرسة أي فصل من فصول, جمه... من فصول مصر أو من ف... جميع مدارس الجمهورية وأخذت قطعة السفنج وقفت أمام الأولاد وقلت لهم ما هذه هل سيقولون قطعة السفنج إنما سيقولون بشورة اصطلحوا على ذلك فهذا معنى اصطلاحا اتفاق جماعة من الناس على تسمية أمر معين باسم معين أو بشيء معين فهذا معنى كلمة اصطلاح تعريف القياس اصطلاحا اصطلاحا يعني في اصطلاح من الفقهاء لا نحن الآن في درس الأصول اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الأصول قالوا القياس هو إلحاق واقعة إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في إلا ذلك الحكم هضر المثال حتى نفهم التعريف المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضان لا يقضي القاضي وهو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان بين اثنين قال لا يقضي بين سنين وهو غضبان هنا حكم الحكم هنا انه لا يجوز ان تقضي بين اثنين وانت غضبان ما السبب في ذلك ما العله السبب في ذلك التشويش الموجود على العقل فربما تظلم ربما لا تستطيع ان تقدم الامور بقدرها إذن لا يجوز للقاضي ان يقضي بين اثنين وهو إيه؟ غضبان طيب قاضي خائف او جوعان جوع شديد او مريض بمرض شديد نقول له لا تقضي بين اثنين لان العله هي هي وهي التشويش على العقل فهذا هو القياس باختصار شديد فمعنى القياس هو إلحاق واقعة لا نص فيها أنت أفتيت بعدم جواز القضاء وأنت جائع جوع شديد هل هناك حديث تقول لا يقضي القاضي وهو جوعان يبقى هذه الواقعة إلحاق واقعة لا نص فيها الواقعة التي لا نص فيها جوع من القاضي لا نص على حكمها بواقعة ورد النص فيها الواقعة التي ورد النص فيها ما هي ما هي غضب القاضي الاشتراكي ما في العلة ما هي العلة التشويش على, الايه؟ على العقل إذن هذا تعريف تعريف القياس الحاق واقعة لا نص فيها الحاق واقعة لا نص على حكمها الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعه ورد النص بحكمها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم هذا هو تعريف القياس توضيح ما سبق ان الشارع قد ينص على حكم معين الله عز وجل قد ينص على حكم معين في واقعة واقعة معها نص الشارع على على الحكم فيها ويعرف المجتهد عله هذا الحكم عله هذا الحكم يعني هناك امر معين محرم الفقيه نظر او المجتهد نظر فقال ان الله عز وجل حرم هذا بسبب كذا بسبب العله العله الفلانيه ثم توجع توجد توجد واقع اخرى حادثه اخرى لم يرد فيها لم يرد نص بحكمها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 يظهر هذا الحكم فغاية ما في الأمر ظهور الحكم ظهور الحكم الذي خفى عن بعض الناس القياس المبحث الثالث في هذا الدرس أركان القياس القياس له أركان ولا تستطيع ان تقيس إلا إذا عرفت هذه الأركان جمهور العلماء الذين قالوا بحجية القياس طبعا جمهور أهل العلم على أن القياس حجة الجمهور يقولون ذلك إلا طائفة طا طوائف قليلة جدا جدا من أهل السنة كالظاهرية لا يقولون بإيه بحجية القياس جمهور العلماء الذين يرون حجية القياس يقولون يعبرون أو يقولون أن القياس له أركان أربعة وهي الأصل حكم الأصل الفرع العلة هناك أصل وهناك حكم لهذا الأصل وهناك فرع وهناك علة قال الزركشي في البحر المحيط أركانه أربعة الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل الأصل حكم الأصل الفرع العلة الأصل ما المراد بالأصل الأصل هي الواقعة التي ورد النص ورد النص أو إجماع هي الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع وهو المقيس عليه التي نقيس عليها يبقى الأصل هي الواقعة التي ورد فيها نص أو إجماع ورد في حكمها نص أو إجماع وهي التي سنقيس عليها وهي التي سنقيس إيه عليها هذا هو الأصل الفرع أو حكم الأصل. حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت لهذا الأصل مكروه مستحب فرض حرام حكم الأصل حكم الأصل والحكم الشرعي الذي ثبت لهذا الأصل ونريد أن نعديه للفرع أن نعديه للفرع الذي لا نعرف حكمه الفرع هو الواقعة التي لم يرد فيها نص ولا اجماع ويراد الحاقها بالاصل في الحكم التي سنقيز هذه الواقعة هناك واقع حدثت ولا لم يرد فيها حكم في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع ولكن هناك واقعة اخرى تشبه نفس الايه الواقعة فيها نص العله هي الوصف الذي بني عليه الحكم في الأصل العلا هي الوصف الذي بني عليها الحكم في الأصل نضرب, نضرب مثال حتى تتضح هذه الأمور نقول مثال ذكرنا قبل ذلك سنعيد ونسك أمثلة كثيرة في صاحب البخاري عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان دل هذا الحديث على منع القاضي من القضاء وهو غضبان الحكم لا يجوز أن يقضي وهو غضبان ما هي علة الحكم؟ لماذا؟ علة الحكم لأن الغضب يشوش على القلب ويشوش على العقل وعلى الذهن يمنعه من كمال, الفهم من كمال الفهم ويحول بينه وبين النظر الصحيح وربما يعمى عليه طريق العلم ولا يستطيع أن يحكم حكما صحيحا هذا المعنى ذاته اللي هو التشويش على العقل وعدم النظر الصحيح وعدم الفهم الأدلة وتشويش القلب هذا المعنى ذاته موجود في الهم المزعج والخوف المقلق والجوع الشديد والجوع الشديد هذه الأمور تشغل القلب تشغل القلب يعني تخيل أن قاضي سيحكم الآن هو عارف بعد دقائق سيقبض عليه أمن الدولة هيخلو أو عالم بموت أولاده الآن رجل قاضي إنه ثلاثة من الأولاد والزوجة تصل عليه بالهاتف قيل له أن البيت حرق حرق وماتت والزوجة وماتت والأولاد هل يستطيع أن يقضي نقول له لا يجوز لك أن تقضي لا يوجد دليل على ذلك نفس العلة موجودة في الايه؟ هي علة التشويش نفس التي منع منها بسبب الغضب فالأصل هنا هنطبق قياس الأربعة لهذا الحديث الأصل هنا القضاء أثناء الغضب هذا هو الأصل القضاء أثناء الغضب حكم الأصل ما هو النهي الأصل القضاء عند الغضب ما حكمه؟ النهي الفرح الجوع العطش الشديد الخوف الشديد ده الفرع العلة التشويش على العقل يبقى نحن الآن عندنا الأصل حكم الأصل الفرع العلة وسنسكل امثله على كل حتى تثبت المعلومة الكلام على المبحث الرابع الكلام على أركان القياس الركن الأول ما هو؟ الأصل, الأصل وفيه مباحث سنتكلم عن تعريف الأصل شيء من البسط ذكر مثال للتوضيح والبيان شروط الأصل اولا تعريف الأصل طبعا أن الاصل الواقع التي جاء فيها جاء بها الحكم أو جاء لها حكم في كتاب الله وإجماع أو سنة رسول الله الأصل سبق الكلام عليه ونحن نتحدث في اصول الفقه من ناحية اللغة أما اصطلاحا تعريف الأصل في الاصطلاح هي الواقعه التي ورد ورد بحكمها نص أو إجماع الأصل هي الواقعه التي ورد بحكمها نص أو إجماع واقعة ورد حكمها واضح إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعه العلم على ذلك، وهي المقيس عليه هي التي سنقيس إيه عليها؟ مثال حتى يتضح في سنن أبي داوود وغيره وحديث حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له والس فوارثه أقرب الناس ليس للقاتل شيء ليس القاتل ايه شيء من الميراس فدل هذا الحديث على أن قتل الوارث المورث من موانع الارث لو أن رجل قتل أباه أو جده أو أي إنسان سيلس منه قتله يمنع من ايه من الإرس وعلة الحكم اتخاذ القتل العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه وطبعا دفاع إجماع حتى لو, لو, لو لم يكن فيها حديث قال ابن القطان في الإجماع أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يلس من مال من قتله لا يلس منه ايه شيء وكذلك من تيمين نقى الاجماع على ذلك فيرد عليه قصده السيء ويعاقب بالحرمان يعاقب بالحرمان طيب الحديث الذي معنا يتحدث عن قتل من قتل الوارث لموارسه طيب هب أن رجل جار لإنسان قال كتب في وصيته أوصى إذا مت تعرفون جار الفلاني قالوا نعم قالوا أوصي له بمائة ألف جنيه وبقطعة أرض أوصى بها لمن لهذا الإنسان الغريب علم هذا الإنسان الموصى له شهر اثنان الرجل مش رضي يموت فقال لك ايه اقتله فدبر وقتله هل يأخذ من ال... هل له في ال... في هذه الوصية الدليل هل هناك حديث يقول لا يدس لا يأخذ الواص من الموصى له ما شبه ذلك لا يوجد الحديث ولكن قتل الموصي له قتل الموصى له قتل الموصى له الموصي لم ير نص بحكمه ولكن توجد في هذه الواقعه علة الحكم الموجود في الواقع الأولى وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجراء فتلحق هذه الواقعه بالواقعه الأولى ويكون الجزاء الحرمان من ماذا من هذه الوصية من هذه الوصيه ففي هذا المثال هذا المثال الاصل الاصل هنا قتل الوارث لمورسه الحكم الحرمان الميراث الفرع الذي سنقيس الفرع قتل الموصى له الموصي للموصي قتل الموصى قتل الموصى له للموصي العلّة اتخاذ القتل العمد والإجرام وسيلة لاستعجال الشيء واضح يا اخوان فالآن احنا تعرفنا الوقت على الأصل الركن الثاني من أركان القياس وهو الركن من أركان القياس وهو حكم الأصل حكم الأصل حكم, الأصل حكم الأصل أولا تعريف حكم الأصل حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد ونريد أن نعديه للفرع. يعني مثل حكم الأصل في مساله قتل الوارث لموارثه المنع المنع هنا هو الحكم المنع هو الايه الحكم منع القاضي من القضاء وهو غضبان الحكم هنا هو المنع هو الايه هو المنع ذكر مثال نذكر مثال سالس حتى يتضح في صحيح مسلم عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخ المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاء على بيع على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي حتى يظهر لا يخطب بسكون الباء وبالضم في الحديث أن, أن ابتياع الإنسان على أخي على بيع أخي أو خطبته لا يجوز. لا يجوز لوجود النص بذلك لوجود النص بذلك وعلّة ذلك ما في هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغير وإزاء الغير وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء يعني لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك أخوك المسلم بيشتري شيء فتذهب وترفع أنت السمن حتى تأخذ أنت هذا لا, إيه؟ لا يجوز لما فيه من اضرار واعتداء على حق الغير طيب استئجار المسلم على استئجار أخيه إنسان يؤجر محل معين بيت شقة أو محل اتفق عليه بألف جنيه أنت ذهبت لصاحب الملك قلت لأنا لأ أخذه بإيه؟ بألف ومئة هذا يسمى استئجار على استئجار الايه هل ورد النص بذلك؟ لم يرد إذا لا شيء فيه لا نقول لم يرد نص بحكمه فتقاس الواقعة الأولى على الواقعة الثانية لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإضرار بهذا الايه بهذا المسلم ففي هذا المثال في هذا المثال الأصل الاصل سنقيس عليه بيع المؤمن على بيع اخيه ده الاصل حكمه ايه المنع والتحريم لان النهي يقتضي التحريم الفرع المسألة التي لمادت فيها نص وسنقيس من أجلها استئجار المسلم على إيه؟ على أخيه الفرح استئجار المسلم على اخيه العلة الاعتداء على حق الغير فقصنا هذا على هذا مثال آخر إنسان يعمل على تاكس يعمل على إيه؟ على تاكس الإنسان يأخذ مثل في اليوم سبعين جنيه أو خمسين جنيه أجرته وإنسان أمين فذهب آخر لصاحب التاكس قال أنا أركب أنا التاكس وأخذ أربعين جنيه هذا الفعل حكمه إيه ما حكمه التحريم التحريم لماذا قياسا على البيع على بيع إيه أخيه ننظر لها من ناحية العلميه الأصل هنا الأصل هنا البيع على بيع أخيه الحكم التحريم الفرع ركوب التكس مكان الانسان الاخر العله الاضرار العله الايه الاضرار شروط حكم الاصل حكم الاصل الذي الذي سنقيس عليه أعلم ان الحكم الشرعي الذي ثبت في الاصل لا يصح تديه الى غيره الا بشروط يعني أنا لا أستطيع أن أقيس إلا بشروط في في الأصل في حكم الأصل الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص وهو بالكتاب أو السنة أو الإجماع على رأي الجمهور فإن كان ثابتا بالقياس لا يصح القياس عليه يعني عندما أقيس شيء على شيء لا بد أن يكون الشيء الذي سأقيس عليه ثابت بماذا كتاب أو سنة أو إجماع أما ثابت بالقياس فلا يصح أن أقيس عليه. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا فلا قياس في مسائل العقيدة وقضايا السلوك القياس لازم يكون في المسائل العملية الفقهية العملية أما مسائل الاعتقاد والسلوك وعمال القلوب لأنك العلة معروفة علة البيع على البيع أخيه الاضرار واضح إنما أعمال القلوب هل تستطيع أن تقاس لا لا لا ليس فيها ايه ليس فيها قياس وبهذا القدر كفايه ونكمل بعون الله تعالى حتى لا اطيل عليكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك